بسم الله بيك بمهجنون لا لا تريني ما في رب بك بمهجنون غير من الذبين ودوا تذهل تدهن فيدهنون ودوا لو, فيدهنون ودوا لو فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف bin emin ayu hey. hey. dan وليها طائف من ربك والنائمون صَرِيم فَأَشْبَهَكَ الصَّرِيم فَتَنَادَى مُشْبِهِ يَتَنَادَى مُشْبِهِ أَم يُضِلُّونَ عَنِّي فَإِن كُنْتُمْ Al-Fatihah al بل نحن محورون بل نحن محورون قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَدَمٌ أَقُولَ لَكُمْ لَهُ لَا تُسَبِّحُونَ قد <تصفيق> حان I don't know Amen. وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذوني ومن يكذب بهذا الحديث تدرجهم من حيث لا يعلمون أنهم أجاو فهم من ضر من مفقول لا أن تداركه لعمة منه يَتَادَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ من الصالحين تَجِدُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ من الصالحين وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا يقولك بأبصارهم لما سمعوا الذكر